السلام عليكم, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, وبركاته. يسر منتدى طلاب طبعين شمس www.1am.net أن يقدم لكم هذا هل الإصباح وزا شابا وزا كان على فكرة الموضوع اللي جاي دوت اللي اسمه تروفو بلاستيك جيوموس كيف tumors ماذا قلت؟ ما نهيبه أو disease دهنا كده حاجة باتنين يا بينايت يا يعني إيش تشتغل برضك كdisease أو tumors حتى بس ما جي يعني ايش يعني جاي بعد حمل تروفو بلاستيك عن tumor أو تروفو البلاست tumors قد تكون benign طب لدجنا ديني بتاجترا تاخيرا مع كده هنسميها كلها اسمها جيستيشينال تروك بلاستيك نيو بليس يبقى لدجنا انت هنسميها نيو بليس يبقى مرة ثانيه أنا عندي دجترا عشان اخلي لكم العنوان ده السؤال ده على فكرة السؤال ده خالي جدا في الاندر في البوست جراتيك السؤال ده تحدي انا فيه دجترا في الماجستير حلو بيجي لي كل سنه تقريبا في الماجستير والدبلومه عمره ما جي اندر جرات يعني ده ده يعتبر خازم أيدي لي الأندجرة، إيش معنا؟ يعني ان كتره حاجة لسه كده نوفي، فكنت، وعلى فكرة أي بس بقى في كوريكلم اللي فات تعسال ثالث، بتعال مرة تاني، في الجاينه مرة في الأوبس، على فكرة لا تقص في الجاينه، صراحة في الأوبس إيش معنا؟ اللي هيكتب بذكرا المور، بغير كوريكش نوبة هيقص، ده الثنائيات، بذكرا المور مع كوريكش نوبة، آه لو قلك شو تشتغل في يوم مرض، يبقى علاجته بذكرا المور. البنايه دي معا يبقى لك انت لو قال لك حادث لو قال لك او ديزيز لو قال لك جيستشنال دراست يبقى بريجننت دلوقتي يبقى تومر او ديزيزز لو خلي السؤال ده سؤال مهم جدا مش بعيد دلوقتي ده <cut> والله ده, ده كان بجد دي بقى على قدر احتمال سؤال وعلى فكره في دهليز احنا كل سنه بنجيب اسئله لا دي تكون في حاجه جديده ده اكتشاف جديد السؤال ده very common بالنسبه لك ده تاريخ قمر ها ده ما جاش ده ما جاش بقى ما جاش ولا مره بديك كان بم دي كتير بتيك لا ده عمر ما بجيبه ولا مره مش بعيد دي دفعه مخصوص انا بسمع كده يعني دفعه مخصوص فالسؤال ده بص بقى بصوا السؤال ده لو جالك انتم جدوا والله عصير ثلاثة فضفة فعلا بأن أسعى تحصر اه في كل دفعات الفن اه يعني ضفة فعلا يبقى هيا معك بالربي اه والله فعلا لو السؤال ده السؤال ده اللي حي يبقى عن ماليجنة تيومان او ده, ده شباب طيب إذا حد يقول جاي بس بعد الحملين وبعد الحمل مقطعهم بذكر رمون صح خمسين في المية من, من اللي هو ده بيجي بعد خمسين في المية بعد الحمل المقطع رامو بعد, بعد, بعد, بعد, بعد كل بعد قليل من الممكن ان بعد ممكن بعد تكون مول ان تكون ممكن ان تكون ممكن بعد بعد ممكن ان تكون بعد ان تكون ممكن ان تكون بعد ان بعد ممكن ان تكون ممكن ان تكون ممكن ده تكون ممكن ده تكون ممكن ان تكون ممكن ان تكون ممكن ان تكون ممكن ان تكون ممكن ان تكون ممكن ان تكون ممكن ان تكون ممكن ان تكون ممكن ان Wyszakał sobie. Przed tym, że nie trzeba. I dodał, że nie trzeba. Wyszakał sobie A i dodał, że nie trzeba. Wyszakał sobie korikarstwo. I dodał, że nie <muchananie> ma korikarstwo. I dodał, że nie ma korikarstwo. I dodał, że nie ma korikarstwo. I dodał, że nie ma <muchananie> korikarstwo. اسوء واحده فيك كاذبه معايا جادرة. فهي ولا كده لما حق طبعا مستحيل يعمل كده أي حالة دكتوره مبين لي ان انت من طبعا انت عندها ساب شوية بقايا معانا دكتوره عندها شوية لخبط برمونات. لكن دي بقى الغدا يقول لا تجيلي مش هتصرف تعمل كحت هي مش ليه مش وقت كده نفس كده يا ريت بس مشكلة ده كانت المشكله ان هو دي قال اي كلمه في سكرت البرت دمج لا المعنيه ده كانت نعملها ديت بشكلها بعد الفور تور ليه بورت برنوس شكله وحش انا عندي كل وحامل دلوقتي زي الفور شوف ولا طيب اوي شوف جدا بس عشان خلاك تأذن، جو مادة فاضية علاقة فاضية طيب جدا كيو الدعم بس إيه؟ بس عاجز جدا اجريسيف جدا لو ما شخص ما لو مت شخص ولا لا جو مار طيب عادي راح تقول أنا عندنا قالوا ماردي كل كارستنوم ده قالوا أخبار بعد تقولي ما قلت كل كارستنوم أن نشتغل شوي مش مشكلة بعدها شو بعد كمان لو قالوا كل كارستنوم أكيلك بعدها بنازلك أكيلك كده عادي يعني يعني كل بتكلم بتهرف كل يعني ايه المشكلة؟ كانها صفت من مش مشكلة. طيب دي بقى الابر من الباب اراضي بيتي هذا السابق دي بقى الاجتماع بقى ايه؟ nee ايه؟ انواع الانواع ايه انواع؟ اول تيومر ديت بجابته؟ ابو قلب سود اللي هو بلاسنتل سايتيوم ده ابو قلب سود بلاسنتل سايتيوم ده لما سايت شير البيت لكينا اللي مش يبكيها بقايا وعندما تنزل من الراحة بلاسندس من مش في بقايا، مش فيه باللاين مش فيه وقت كوريون مجأسا سايت بصوا على ايه على حالة غريبة حالة ولد اول مرة على فكرة مهمة ان السايت بلاست مش دم. يعني دم. يعني في ليه في النص ده الصيط وده السنسيتي وفي نفسه اسمه انتربيديت تروفة بلسط معاً أول مرة ألقى على القصة دي, دي وحاجة وفي النص حاجة ده ده لما ده بيعمل سايت هو هيومن بيطلع أخطر حاجة هيومن بيطلع كميات كبيرة HBL اللي بتتيرة وكميات ضئيلة جدا من أي شيء. بس زي تروفلاست العادي. يبقى خليه خليه بيطلع مختلفة اسمها هذه خليه HBL مع هذا جومر مرة ابتع هذا هذا اللي مرة في حاله بعد 20 سنة بعد بعد عشرين سنة بعد ذلك، حالة رि�بوترت ال، بس بسنسواد تيومر بعد عشرين سنة بعد ذلك، التروفا بعد عشرين سنة، طبعاً زي بقى، ده ريبورتت. ده كسر ريبوت، بلد. بطلعوا عليه في عدن. بعد عشرين سنة كان يفضل التروفا عمل كانسر بعدك، مع هذا كتره، وطلعوا عن HBL كانسر. بس فيه بس حاجة رقيقة، الكانسر ده جال بنقوي يعني خل مكانه، لوكالي ما بعندش خلص هذا كتره. إذا أنا ايه بقى خلص نفسنا شير اليوترس. ده ايه كمان ده طب بص بقى انا حكبرك على كده. انا مش مستجيب لأي رح. كيمو خلاص. يعني كيمو عشان على كده شير كده مرة حالة من كده كده برضه ست مضخف. حافة وعلى هو داسمه بلاسينتال سايد جي بيطلع منها دا بيطلع من انتربيب تلفابلس تشوه مركر بتاعه مين؟ ال مركر كيموين سنستر لوكالي مالكنات النوع الدنيا دا كاتنا بص هو بناي بصراحة بس ده من إسم زنا؟ يعني إذا يعني هنا ولو انا غيرت هكاله دام كده عشاف ان انت باكاله لما يجب ان اجابه على حاجة يقوموا بحاطينه هو غلط على فكرة لوه ده كده لو ان غلط مع ملكنا نانسي اصلا بيداي مش ملكنا هو طب ليه طبيعه اصلا بيداي طب قصده جات بقى لوكال ان بيزيك ميرج حضرتك كده كان لي ليه يعني دخل في الرحم دخل في الرحم كان في الرحم شفط المول كله شفط الدم كله ده كدبه بس ايه بقايا مختلقه الرحم اول حاجه تلاقي هنا العاده دي اتبعها بالديتشجي اتش جي ال ولا برزستنت برزستنت طب السيكروتين هل اختفي ولا برزستنت طب الرحم يبقى يصغر ولا سب ان ديليوشن ما يصغرش صبع. طب الدم البليدي يستمر ولا ينتهي يستمر عارفين يا جماعه بتشخصها ازاي بتتشخص ازاي لو انتك حد مش تلاقي حاجه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 ما افضل ان كل ممكن ان تكون ممكن ان تكون ممكن شيء عادي ممكن ان تكون ممكن ان تكون ممكن ان تكون ممكن ان تكون ممكن ان ممكن ان تكون ممكن ان تكون ممكن ان تكون باي تريت تكون ممكن ان تكون ممكن ان تكون ممكن ان تكون ممكن ان تكون ممكن ان دي ما كنا نقدر نبه للملignant of zikler من أشهر من أشهر بند كنا هي the كارسيوم ده سؤال واحد الكل يفترض ما ينام على زيكلر من حشوه في كنس أفريقيا يطلع في أفريقيا corium ولا ولا بتاع. أنا عند ربنا يطلع في كده بس ما في لكن تعرف ان اشتبتش هم يجب بعد او بعد اي حال معايش بب؟ معايش دي الكل كرشتنا في العين خطي له في باين ما يبقاش باين بس هي الله عبدالس سالوخ دي ما عبدالس تتحدى يعني ممكن يعني قبل البرائبري. ممكن هو يبقى كده دول شركات عشان بس نتكلم اللغه الاساسي عمرك حاجه تعال كل قرصوبه الا وفيها منطق درس منطق اساسي هلاقي رقم درس منطق في 100 تاريخ البيان هنلاقي 100 يعني كل هنلاقي تقريبا على ضوء فنين؟ ها زين بولا عادي من أفضل من أفضل عادي تشاكستيكسرين؟ تبعين؟ نعم نعم، اسمي سبباين بيش طب, طب. طب. طب. بص دا قدر في المين هون كنت معدفين كمان في المين تلاتين في المين بص الرقم بيين وعشر كام في البلبس؟ عشرين في المين إذا احنا سلقنا فوق في المين كام في البرين عشرة في المين الليبر عشرة في المية يعني ايه ده مع بس، أنا عندي قداسس في اللون كأساس، أنا كذا عندي حاجة تانية معاه. يعني اللون ده أساسي، معاه؟ لازم تكون عندي عندهم لون قداس ثالث، علاش حل، ما كم شيء مع بقى، إيه؟ برين، عشرة <الليبر> عش في المية في حل، الليبر عشرة في في ده رقم تانية يعني ما كده في نسبه ثانيه معايا يا دكتور يا طيب خلي بالك انا ان ممكن الجادره ان البرايمري ممكن من السكندري والسكندري ده هيباتول كتيره ولو لمسته تنزف دغ... بغزاره قوي جدا خلي بالك مع ان هي جدا هيموراجيك جدا جدا جدا افتكر الدرس ده ادكر الخشومه دي شفت سلايد كترة كترة سلايد دا دا كنت بشوف السلايد كده من برا ليه السلايد فيه ده جدا استاد في دم دفع كل قرشه محتاجة رقمين استاد في دم كل بن من... كده اللي مو ده بده فيش ده في المراشد أي سبب المراشد ده فيش أي شيء ما في مراشد حد يذكر ده كده في اللاب بتعمل بحلاس اسمها كانوا بول abirz ليه المدفع كانوا بول كان كان خل... حاجة غريبة وذي معنيه برايفر استجد في الوحن. حاجة غريبة في كل ما ale primary jest dręczne. Jeśli primary jest primary jest multiple. Czyli primary jest primary jest multiple. Czyli primary multiple. primary ما يهم ذكر موضوع خاص بامر ذكر موضوع تاني بيكونوا برسوم معاش ابوس بقى لقطره بقى فكده لقطره النشيد الوطني او بتاع اي تشومر المب بتاعه يا ماس يا ماس يا ملكنا انتا لصر بقى لأن شروره تاتش، أوه أجل سبب، يا إما يا إما فانجتين من الوحيد في الدنيا كلها، دكتور الوحيد في الدنيا كلها اللي بترتيب اللي بديت اقول كانت باللاين ده ايه بيلاس باترن عباره عن خلايا خلايا خلايا ما على طلما شيتس ما ده الخلايا ترتيب الخلايا ده السر عندك مهم أوي. عندك ازاي شيتس. شيتس او a co w celu małp? Dobra, doktor, mamy w trupu blastin chips, a w avela spater. A ty co Jest próba do tworzenia nowego cyfrowego typu, czyli cyfrowych komórek. Jest próba tworzenia też komórek intensywnej. Tak, jeżeli to Nie to jest bardzo ważne, żebyśmy mogli zniszczyć te baktery. To jest bardzo ważne, żebyśmy mogli zniszczyć te baktery. عشان فيها دم كتير <تصفيق> هو بسم رد باي بلد هو عددتك المهم يا أجل المين وي باي بلد طب سؤال المست كونون كوز أوف ديس ماذا يعيوني؟ مش مش يا بسكر اتلابس حتى الموت معاً لكاترة؟ ها؟ معاً؟ يبقى هنا أخلي باكرة لكاترة ممكن لعادة حتى حتى الموت يا مست كونون كوز أوف هو ومين؟ هو الدم كتش لا هو كيف لا اعرف كيف لا مش كيف لا اعرف كيف لا والله كيف لا اعرف كيف لا طب كيف لا اعرف كلام لا ولا كلام لا اعرف كيف لا اعرف كيف لا اعرف كيف لا اعرف كيف لا اعرف كيف لا اعرف كيف لا اعرف كيف لا اعرف كيف لا ده طب بص المعروف البروناتيك كريتيريا انا كريتيريا معايا انت فاكر اي جاي شاء الله انا هتني باذن الله مراجعه اناتميك اللي بدي الجديد اللي ده خالص يعني ممكن نبدأ تلاقي جديده اللي فات مات بقى انا كنت انت ده انت يا باشا انت ده اه كل ابص قلت لي سته اه اه ادي سته البسونه اللي فات اللي سمعوا اه انت لكن الناس اللي عايز القسمه ثانيه يسمع الارنب فرجي له خلي بالك ان شاء على السايت خش على السايت بتاعي اه طيب اه كل كل ما عندك درة ما كل ما يخشوا حد كل اسبوع حد بطل عادات حد حذكرو بعد يومين كده في حد نزل هتحلوا دوري على صلاة بعد كذا ما عندك برض كده عندنا ثمانية مشكلة مشكلة مكان لا لا انت غده. ده بس بس على بحث على سيرش تايبي طب <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> على, على اللي هو اللي اجابات على النت هناك ياوبش كده والله أحمد بيقولوا كده إحنا بس قولت بحب ده بس فينا هي ما في مشكلة ده ما على الاوبشن ده شاء الله كده ايه بس نتكلم معنا ده كده متصبطه والله كده يستر بعض أما حنا الحين بس هي من تحت كده وتقولي لنا كده ايه أصلًا بس أنا برضه بينهم يعني أنا في ناس كثير ما يعني ما كانتش شان فيس تو فيس كده في ما عد هي تقولي للأساتذة الله صلحة حنقنا ماش هي برضه عيدنا لا لا لا لا لا طيب خلطة كثرة نبدأ بقى شاب اللي حد الفضل فيه انكله برش نومة وهي الـ بضدك عندك هنا فيه criteria الاسمهه بروكنوستيكريتيري يعني ايه يعني؟ شباب شباب يعني ايه بروكنوستيكريتيري؟ يعني, يعني ايه تقولي انا هذين حالة قويسة؟ هوا هذين حالة وحشة. او إزاي؟ عندي كريتيري. إيه الكريتيريا دي كده نجمعهم مع بعض عشان نجمع مع بعض بص كده في الصفحه اللي بعدها على فكره الصفحه اللي في جدول مرسوم جدول الصفحه اللي بعدها في جدول, جدول ايه بالظبط ده جدول ده مش تحسب مش لحبص. لكنه بس بص عليه بس بص الكريتيريا بتوريك الجدول انا عشان عايز بس يعني طلبتي برده يكونوا عارفين كريتيري ايه انا ليه نظر ان ما لا يؤخذ كله لا يترك كله فأنا عايز ترانسبورت الشركه بقى دير لحد لما يجي يتحقق شرط الصعبه في ضرب عليه تقول بس تعرف ايه, كريتيري؟ إيه مع بعض في الحرفين الحرف ايه وحرف بي اديه اللي هو مين اللي كل مكان كبير كل مكان بحش. بصو في قاعدة عم. الكبير اللي عبيعه ما بنقومش مرة تانية واللاحظ حص شوفه مصطن بره ما نظهرش مرة تانية صحيح لما صحيح فهو الكبير اللي عبيعه ما يبانش خلط خلاص هو كده واحد, ليوعه واحد. الصغير ده ممكن مرة هو ايه بقى ايه كل ما كان سنة كبير ما كان Dajedalos, bo to distant pregnancy. Yani and this yani pregnancy. A dinawi. Klepta, a A to jestem skubos. Kapilina, a olej, a قبل انها يعني ولا ده اه بل اسكفات بالعنكس انت في مصلحتي زي كده مثلا إيه؟ واحد خايف او من اتحال النسم فبركز أو في النسم بركز أو في الدرس بيخش الدرس على لا الحمل السابق قبل القولي كان ايه لو كان بزيك لارمون خلي بقى ما من إيه أسوأ كل الكارسونا جاية مع مع فول تيرم بريجننس ااا ديانة دكتور بحش بالداخلها أبدا فأسوأ بعد وأحلى حاجة اللي بعد مع تريكرمون لأ الوسط اللي بعد مع اقتطبيق وعي مباشر مع دكتور طب بس دكتور حد ال pre treatment hcg لما يعني مثلا قولت هنا المليون لو مثلا مليون أحلى ولا مئة ألف ليه دا بريد تريتم أسش عالي جدا حلو وعش وحكي ليه؟ دا بيطلع من التوم يعني كل ما يزيد كل ما توم الماركت عالي كل ما يقل بقى التوم الماركت ولين ها يا جماعة بعد الفصل بعد المخض كده شويت بست كده رجعت وآه بعد رجعته وحاسة ريجيشن ولي حاسة بحاسة ريجيشن ما هذا ديمينش أو ها وهاش نيش شايفين دكتور انا كم واحد واتو كده طب بص كده بقى البري تريد جي خلي كل ما ده كل ده كل ما بار كبير هات عليكي الاستاذ ايوه ايوه, أيوة. أيوة. أنا أيوة <تصفيق> ده ايوه هو ده بس خطر انا عينة يعني انا, عينة يعني أنا, عينة. يعني أنا علاج الاتسيش يكالليب علي قوي يبقى دي حلقة دي مفيها انتشمار قديدة دي مبلغ الليب الواضي قوي ما كده مية زي الفن ماشا طيب ليه ما كده كده كده بصوا بصوا كده بصوا يا شباب the pregnancy اللي هو pregnancy the start of treatment دي بين ال previous pregnancy و start of treatment يعني بص مال ماشي كده مال ماشي كده خلاص لو انا start treatment هنا حل الوحش طب لو هنا طب لو هنا أوح. يعني ما كان كل مثلا بين previous و start كل ما كم ما كان كتير يعني كل ما عليه كل ما محش. هو جاي بعدين بعد the pregnancy شو اسمه مع الحق. ما هو كل مبدأ علاجي أخر كل مكان اللي هي بالك يبقى كل بين the start of treatment and previous pregnancy كل مكان طولنا. الكبير كل مكان أخر <تصفيق> هو بس اللي هو معانه هادي معانه اللي بعديها شباب الحاجة بس كلمة previous field chemotherapy هل دريس كفاكتور آه <تصفيق> يا جماعة أصلاً كيمو كيمو صرق. Tak więc previous field chemistry są to jest w previous field chemistry są międzyczterymana, I więc takie trzy previous field chemistry. Ech, a kąt logiczny number of distances, the size of distances, the site. Bo sądzę, że ma ilość, który mamy. Czy myślisz, to, jest? Ha, nie, to są sites. Nie ma żadnego problemu. Brain i liver. The one, brain i liver. ma żadnego problemu. Previous treatment HCG. interval between previous pregnancy and start of treatment. Numer. number Size. Size. number of Size. And number of size. And أربعة فينا أقل good-propos تمانية ونضالة good-propos خمسة لسبعة intermediate لا, لا لا ده ده اللي هو كريتيريا criteria بديه scoring criteria بس كريتيريا دي شايف الكريتيريا دي هسكور شايفة بدي هسكور كلها كل الكريتيريا على كلها بدي هسكور على حسب سكور ده بقى كام الجدول شوفت الجدول طيب نخش مكان على الاستديو. ده <تصفيق> يعني من أو الاند أو Daj mi jakeli, jak tam ale, lili, lili, Nie استيتو و وبل يعني جيريدل وبل ثلاثه في الخرط اربعه اذر يعني إذا كنت اقصد بيهم يعني برين ولف دلوقتي ان الكيوريت بص انت تخف تماما 1 بيخف باي 2 وصل يا جماعه ده للضغط الاستيج 3 الكيريت مية في المية. تيجي فود خمسة وصغيرين في يعني ما ده ما فرش حاجة. أنا قلت ما أي حاجة. هنا في كيريت. خلاص أسوأ كيريت خمسة في ما ده؟ فارغ. لك في خمسة. لكن برضو بالمرة نعرف. 1 في ستيج تو في أو بيلفيك. في غراند أربعة أدر سايتس. بس عادنا عاد شوي ازاي رغم أسميه كمان الستيجي كانت كل كل استيج <تصفيق> كل استيج إلى A و no B و C قسمناهم إلى A و A يعني أنه ريسك فاكتور و B و C هذا كانت اختارنا أهم ريسك فاكتورز هنا أهم منتين اللي هو الـ Pre-Treatment HCG اللي ألف بقلق و لو من 6 موانس برضو بقى أخرت أو كده أكثر من 6 فأخذ هنا اللي ريسك لو في ريسك فاكتور واحد بس يبقى دي ساب كلاس بي لو دي دي كلاس ايه كلاس سي يبقى كلاس مرة تانية A B C A risk factor B one risk factor C two risk factors يبقى مرة تانية يا شباب مرة تانية ايه هو هنا في مشكلة a في اليوترس B في الجنية الأورجان C في الضمج فين في أي مكان تاني a v A-No-Risk Factor b c a قبل بين وبين من 6 أنا دي لي و وبين وعشان ده تجي ماس ماش بعد بس مع اللي بصره قدرة قدرة السحب سحب مشاركة عامل ريا بيدين كبد جواه ماس ماش وما متدس عشان كريديك ديك البيكشون ديك على السؤال ده ممكن بيكونش لي وقت أمينورية. ليه وقت خالص قال ماش ايه خمس دقايق عايز تعرفكم برشان سلام دقايق عشان فيها تدحم ده بعد حق, حق فيه تسجيل للسعين HSG تسجيل الحفلة بالصد يخليه حصل أبينوري بس ممكن بعد شوية يحصل بليدي يعني بعد أن يريحها بعد كأن بليدي بليدي بقى؟ في المكان بقارد الرحمة يعني في الأول كان فيه شوية أبينورينا وقالما تشكر دائما دا بقى يحصل فيه بقى نزيف الأول أن أبينوري ما بليدي ما معاه هذا طبعا اللي ممكن تعور تعور ممكن تعملين بيه، ما ممكن بني اسأل لحد أنت أنترا دومينال. مين اللي هقول لي؟ اللي أنترا دومينال اللي موجودة مع كل كرسوما برضو، وتعامل أكيد أب. الكوبر في عين، سيكا، لوتين، سيستس هنا موجودة برده خلي برضو. هنا برده عندي سيكا لوتين سيتس. عشان تشوف برضو أنا كم تشوف أنا برضو. إيش سيشي؟ مش عالي هاوي؟ يا برضو في لوتين. داعي بالماي. يعني ممكن اللي بتكلم هقول. مرضه في مليون يعني نص بليون تتبع بليون لكن هنا بليون من, من, من يبقى على كدرة خلالك أمينورية وأبليدي فين وبلي الماسس فين؟ مين يودرون فين؟ في ممكن في الأبدومين، البلبس متأسس بقى المونسس. جون جوندس له في الليبر دي ستبت لبل أوف كونشوسنس دي اللي عادوا ما هذا كدرة؟ دوت ممكن طيب على على بقى Wonder, zauberie, to the bardzo ważne, aby w tym momencie, aby w tym momencie, aby سيكالوتين سيستس معناً دهاك البيبي يعني جماعة البيبي مايسessen صح? على بقى على بص بقى زي كده 1 في الدنيا زي كده كده ده كده عشان فيها مش اه، الدروب كانت بكله ب Spain �avorق کرتك عيد الله يخليك يا الله يخليك في العالم ، دو غيشjo يا عام لسير لا. ما الله موصل اللي الابستيجشن 5 انفستيجشنز اول حاجه يا شباب كده مثلا يبص بقى كده في اللي بيحصل يوم كده واحد كده ده هو ما مع... كان اي حاجة في الدنيا اي حاجة واحده اللي معوش ما معالج... اللي بتعلم ياخده ما مع... كده بضخمة بياخده اللي اتدرب بياخده معايا ده كده طب كده واد كده ايه محترم كده وشين كده واد برس اللي محفظته مثلا ونسى ده ما ويلم يلم يلم يلم, يلم, يلم, يلم ودي بقى, مين بقى, برد. مين بقى, بقى الزبط دي بعد منظر من بعد ده الناس تبقى الصابة تبع فايلا واحد معنا شكل مش كويس تاني ما عمل عليه فحص بالكمبيوتر على الكمبيوتر اللغة على الطبق واحد شكله طلع بكتير واحد الحذف واتخطره طقطب ده مخطره كذا وشافه طقطور بكتير ضرور منيح يعني أكيد يعني بطلع مش هيعمله ده بس ده ولا ليه ده بأي حد حاول أنت خاص روح راح أنت كذا كذا حتى عمد حلو مشافته من حد ما مشكل روح ففرق الدايجنوستك مين في تست دايما داياجنوستك وفي تست سكريننج يبقى اول حاجه تست عندنا دايما في الميومرز هو سكريننج بعد كده داياجنوستك لو تلاقي في تيومر بجد بري بعد كده هرفع بيه عمليه ولا راديولوجي دي دايما في الستيجنج بتاعه ولا السبريد بتاعه بعد ما اعرف السبريد هدخلها عمليات بعملها بري اوبرتيف انفستيجايشن باول حاجه سكرين ثاني حاجه داياجنوستك ثالث حاجه نون سبريد رابع حاجه بري اوبرتيف خمس حاجه بجد رعايتك ما بتخفش عندك كل شويه كل شويه كل شويه ايه فولو اب دي بجدت اي في الدنيا اي تشيك خمسة خمس انفيستجيشن عارفه بجد بس يعني في التحاليل بقى احنا شكلين جدا والله بجد تو سكرين تو ديجنووز تو نور صح والبري اوبرتيف والفولو اب في ليبرال س نوميك او بس اتش سي جي طب عايز سؤال ده اللي كده را السؤال هنا كده بي oh. بي ده الاخطر حاله يعني كلورستون حلو بتخف الا ده في حاجة اسمها انا بلاستيك كلورستون <تصفيق> يعني انا بلاستيك مش اتش سي صح ده اكتشفوا دي انا يبقى بي بي نيجاتيف ابتدت في الدفل. انا بلاستيك الانضاستيك نوعه عند جانترا يعني بيطلعش انسي جين بيري ديجوز بيري بليتا طب دو دو ديجنوز حد يولى إذا كانت الكانسر بطو ديجنوز كانت طريقة واحدة، ماذا ممكن لو في اي ماس اخدها بيوبس معايا، لو في اي ماس معايا شباب؟ في في دايما كانت خلي بالكم برضو من ممكن تخف العيانه دي ان من أحسن؟ دي انسي ولا بي دي اتش البيتا اتش سي ان ليه لك هي كان اللي ممكن تبقى اللي هو ممكن تطلع في تطلع في اللون بتطلع كده يعني الفاجر اللي قدر قبل البرايمري يطلعها ممكن, ممكن يبقى هنا مكان تاني في يكون ده مش باين في السنس بتاع الرحم مش باين من, مش باين من, من اسمه ده حد يطلع إمتى في طيب؟ أو لو كان في ممكن دوبلر ممكن الستيج دي الستيج الاستيتج ده اندر الاستيتج سي على تشيست على ابدومن في بقى حاجه بقى فتره بنجيب بقى انت بودز اجل بنعملها في ركب عليها يا شباب اه ماده مشعه خلاص كده بعدين بعد كده كاميرا على الجسم كله وحط الانتباضي لجل اتششي يعني ند ملكنا السيلس وعليها ملدة مشاع واجيب كام كاميرا وهم عامل اثنين لجسم اسمها ريديو يعني بإيرادياشن اميونو يعني بالانتباضي لوكاليزياشن لو حبيت عرفت فين؟ حاجة بقى جديدة اسمها ريديو ال S عليه عليها مدى مشاوه بقى هم جايب كاميرا جاي بكاميرا هم عامل سكريلي نوتس موتس ومكان اللي هو كله فيه طبعًا. طبعا بقى كان هنا بقى فيه فولو بعد كده ده فل اوب بقى ايه بري امطار بري امطار ايه يعني بعد ممكن ماس ممكن يكون كل شوية إما يكون كل شوية يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون مرة يكون فيها يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون كل يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون a transcript: Olafi symptom one signs of bitus. Teraz jest tak. Dla العلاج الكيماوي فظيع رهيب رهيب رهيب رهيب معاك يا دكتوره رهيب والله ايه والله رهيب انت كره دي انا لما حضرتش كنت صغيره على رهيب والله رهيب اه او لو كنت في اسكندريه او لو حصل على بلكنز في برضو يا دكتوره بقى الكيمو ده اركيبه السرابي ده دكت ده, ده أقوى حاجة ركب ليه قولي ليه عطيني انت اي ثمن في الدنيا ديك حتى ما حتى كده اي في الدنيا هذا كانت أي في الدنيا بقى فيه في المائة والنائب هو كمان كل قسطه النائب فيه في المائة والنائب عشرين في المائة طلع مدي كده صار في النشيط فاي في الدنيا مدي بقى دينو كيلو بس نصهم في المائة هذا كذا في يقول ما كانت هو لسه الدريحة بقى منهم يتحولوا بعد شوية أو معبروا بده قص بس قطع قوي فاا فاا بيموتوش بكموثر هينطلع منهم حبة يبينش شوية حبة منهم مضطرين مع معن أكتب عليه يعني إن أنا لما كل مرة أك حاسة بكتي موثر كل مرة مع هذا بيموت كمية ضياء من البنين لكن الجيوم ده مختلف تماما تمانية يعني معنى يوم أول أربعين في المية بتشمل اللي بعدها أربعين مرة ثانية يعني ما كانت شمولا بيكم وصرع جدا عشان كده ده كده ده سر ضعفه هو نشاطه الزيت نشيط جدا فبسهل لأونضربلي بالكيمو سر خذت بعمرك القصة دي معنا هو سهل لأونضربلي بالكيمو لأنه نشيط جدا عنيف جدا very aggressive أنا أحب الشملا very أنا عايز بقى مع كل ضربه كميه راجعه من القراب ممكن اعمل كب ضربه بس او كب ضرب مع ايه طب مين لي البري في اي كب ضرب في الدنيا اي كب liver, سي بي سي كيدني كتر سي جي عشان الفولو اب كده بدي بس بس سجل دي ازاي بدأ عندي الاسبوع بتاعنا دا كانت الاسبوع بالكيمو السربي 8 ايام على ذلك اسبوع على 8 ايام والكورس بتاع اسبوع كيمو اسبوع راح ده اسبوع كيمو اسبوع راح واحد ثلاثة خمسة سبعة اثنين أربعة ستة الساعة ستة صباح ستة الصبح تجد انا دي مشتريكسين تتطلب وابي الزوجية بدي ادكاتره فوليك اسد اولا انا اقلع من حاجه انهم مش عارفين هو الميكانيزم اوف مشتريكسين اللي هو تترا هيدرو فولين ريداكتيز انهاكتوز زهره مش زهره يعني ده دكاتره بيبني عن الاكتئابيه او فوليك انتو فوليك اسد يعني بيبني عن الاكتئابيه فوليك اسد فلا مش عارفكه في ده فوليك اسد ردكتيز اللي بيحاول الفوليك إلى فرينك فده قالت الفوليك هاس اللي بنت بسديه الاستغلال أو التحويل الفوليك إلى فرينك في الجسم كله خلايا الجسم دي بيستر بسدي الساعة صباحا حد فرينك هاس الأسد يا جماعة فوليك هاس الساعة 12 ظهر يوم يعني بعد مرور 12 زبرا بعد مرور 30 ساعة كاملة ليه ساعة كاملة؟ مين يقدر يعرفها؟ لا لا خاص ليه بقول لكم ليه؟ المرينة سيلز محتاج فورينيك أسد كتير. بعد ثلاثين سنة أنا كده عطشت الخلايا عالمين بعد الجيم بعد ثلاثين ساعة خمراتهم العطش على أفريقيا خلايا الجسم هتبدأ تموت يعني ده بس ثلاثين ساعة دي خلال الجيم والترابات خلايا هتبدا هتبدأ الحق مين بفورينيك أسد حتى اسمع فورينيك أسد ريزكي. طب إيش ما في مور او need of more فيريك <تصفيق> acid أسرع ولا اكتر زي تيم الصبح بيلعبوا كده واحد كده كده هصممهم من صوابق بروبودا وانا ماتش كوره ماتش كوره ماتش كوره من الصبح الساعه صباح الصبح ما لقيت انا ما كده تحركش كده هو بس نفسه بس اجى على على الفطار جدا بينس حوار جسد بي برضه بعد بدري مشتت 6 بعد حتى اسمعك كده، حتى تسمعك دول القصة دي قبل كده ريسكيو ريسكيو يعني يا ريسكيو يعني إنقاذ ما ده إنقاذ ببين فلينك أسد لندور من السلس وليد تبدأ تقصر لك لا لا لا أعرفها بس أعرف بس إيهاش لو يعني لو حد سألت بس واحدة قدرة بقى، combination. Combination لو الحالة رزيست الدائوي كون بروغنوزس بديها بقى كومبينيشن أول كومبينيشن، لو ماشى معاك عندك ما حضرتوش حكتي ده. ماشي معك عندك ماك. بس ما دهنش دي خالص قبل كده كان ممكن نوع مشهور من كده. ده المك ده عباره عن ايه ده وقت ميس بريكسيت في نوع تاني تانية. اسمها ايما كو ايما كو هي نفسها المك. حضيف عليها بس ايطوبو سايت وانكو في إيتو بوسايد أول كوفيد. ترى أنتو بتفعلن؟ المايك والأماكو ما ولا حق. يعني أنا جات أخلي لو هي عينا عينا كود بروجنازس. خلاص يبقى في ترسيت بس مع فرنيك أسيب. في دولة تانية أقول لك أبطال مايسي. مش تبغوا قرا. آه. بس هنفع أبطال مايسي ده ده ده أعجاز. مش تبغوا قرا خلاص. أما إذا جات ربع الكومباينيشن فهو المايك والأماكو.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 لورسك دي يعني ما فيش مشكلة عليك يا هناك علاجة مش في لسه اللي هي بعد اللي هو معاني دي اللو ريسك بس من تركسينت المودرة مغاية بس تاخد الكمبيناشن كاس فيشنا اخدناها لو ايه بي؟ ليه دي؟ مش عين ليه؟ ما دخل سكور بقى ممكن اعمل بقى انا اعمل انا قبل كده قبل كده غير بالسيرجي. اسمه ايه؟ present send a site to you, that Let me tell you, if stage 1 I mean stage 1, in all of them, what do you mean? I mean, you just a test. Maybe if I'm going to finish that. Stage 1, it can be surgery, if patient old age. If stage two adjuvant, three, the chemotherapy. Adjuvant. I can I can do it, I can do it. I can do it, basis can do عشان لها الليبر متاس فراكوتومي كارنيوتومي عشان لها متاس تيبولها عشان لها لا اطلع لا ايه علاقة يا دكاترة؟ طيب الفولو عب ازاي؟ فولو عب فول عب بداية السجين هعملوا كل شهر يا دكاترة لقد ما بقى نيجة دف. واكمل كمان كل شهر قد ما بقى نيجة وأكمل كمان يا دكاترة أكمل كمان سنة لسنتين سنه في اللوريسك لا دكانسر ده مش بزيك لرمون دي دي مرسد هنا سنتين في اللو وسنتين في, في ممنوع الحملة ده جات طبعا ممنوع الحمل باي بقى بالسيوس في في الله ده المارتينز هو كونسوليدشن. شو بيش mean المارتينز؟ كونسوليدشن. أعتقد كده الكيمو صار بي. لما أنا جت زي كنا ما زح ما بعد كده كمان راحة. راح. بحب ندي بعد إذا جت ما بقى بعد بعد ما خلص المرة مرة ربع مرتين. Consolidation بأكد المعروف إتمامك زي ما اللعنى أنت بأكدها ما اللي خاص بركنكس بأفريق وأدي كورس كان أكد أكد اللي هي ممت أرجوه فبكارت ثورة بغد كمان 2 كورس يعني اسبوع وراحة باسبوع وراحة Consolidation بعض السؤال إيران في ريديو ثورابي ريديو ثورابي إيران في ريديو ثورابي حلم ألا وحش وحش بيعمل to jest problem z arteritisą i literatem. To jest że w tym to nie jesteśmy w stanie wypracować radiation, nie برين و ليبنون قلت يبقى في حاجتين برين و نوم هم سيئين لكن انا وايوش وليه كونترا انديكايت مش مستحبه معروبة صغيرة عشان اللي يطلع بدكم نعم قلت ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي معان دي جادرة بقى اخر حاجة بقى شاب عشان ايه حزة بقى Widzicie, że nie ma majestaturze, że nie ma majestaturze, że nie ma majestaturze, że nie ma majestaturze, ma że لا يا احنا درس عندنا خلاص قرارتين بالظبط هو درس ان الخيبر مميسي جرابي من 10 لا يا جماعة انت رسول الله يساعد والناس الله يساعده على الفكرة يا شباب على الفكرة في حاجة باسموكم عليهم الناس كعادوا براون اول مجموعه اول مجموعه كده بخاصيك تبدأ كل معانا بموضوع احنا كده كل خلصاه كل لكن لدينا هناك عدم عود لدينا هناك عدم عود لدينا هناك عدم عود لدينا هناك عدم عود لدينا عود لدينا عود لدينا عود لدينا عود لدينا عود لدينا عود لدينا عود كل عود لدينا عود لدينا عود لدينا عود لدينا عود لدينا عود لدينا عود لدينا عود لدينا عود لدينا عود لدينا عود لدينا عود لدينا عود لدينا عود لدينا عود لما يل مع راون تاني يلي تاني تالت شخير نعم الراون في تالت احضروا راون يعني كده لسه لسه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 نتو البانكة سالفة اللي بتقولها يعني إيه و ٥٠ نص نص دولات نص نص دولات خلاصوا لما آخذت مصابش كتير يعني إن شاء الله يوم حد جاي إن شاء الله مرة بعد كده وكل أتذكر أنا في, في من عمري ألفين مع كل راوند ببدأ نظم من أول تاني يعني أنا في راوند będą i chłopcy są głupi wczoraj. Ja wiesz, wiesz, że ty wczoraj, internet leba, i mówię, że ja, ja, ja, ja, ja, bo ja, ja, ja, Hyper msc rabidano mądek, rysu mądej, rys mądej, rys mądej. A jak nie nie Co? صفحه في صفحه رايت ميغا ديدا كده ارسم انت عارف الصفحه الفاضيه ممكن ترسم الايه البريك تي ستيدي ريسبتورز عشان كده أي اليرجيك كونديشن اي اليرجي تعمل بامب فيها مش معلن. عشان أقوى رецبترو عندنا ذكر أقوى رецبت سيرتوني ودي بس ماي في الانفلاميشن أن بري الانفلاميشن يطلع إيه؟ ريسيفتور. دوبامين ريسيفتور. دوبامين. ممكن فممكن أي إيريديشن للسيرتوني رецبت دوبامين رецبت دوبامين ممكن ندي قصة فممكن دا الدروكس تبع أي درد لما يصير يخفت بكترة أو أي درد ده عشان دا الإيريديشن عب دوبامين رецبت كل النشجك ودي بسطع stimulation بين البيغال والبيغال نشط ابدا حالتين اي acute من اي severe بين البيغال يحصل نظير ممكن اي distension of an organ distension of an organ اي distension about the نشاط البيغال يامري بون يامري يامري يامري يامري يامري يامري يامري يامري يامري يامري يامري يامري يامري يامري يامري مع يامري ده كده بيعمل ايه بيعمل بامب ده البومينج ده ده البومينج سنتر ان السيروتونين دوبامين ترجع دي دي, دي بتاعت بتاعت البامب ده بيعمل بامب سنتر دور جامن بريسنت عكسية في الجي اي تي مع 15 دفرنت كان كده يا كاتر بحث هنا ايه بحث هنا بامب تناقشها كده على اللي عندنا الاسباب اللي عندنا بامب ممكن سؤال ده مع السنين. مهم جدا, جدا, جدا جدا جدا على مهم مهم, ميه. مهم, ميه. مهم Ważne jest, taki, cały, ten, ten, ten, ten, ten, ten, ten, ten, ten, او ميديكال او, أو سيرجيكال التقسيمه بحفظ زي حفظ شوي. شان دي حفظ زائد حفظ شويه عشان دي برده بحالات اللي كانت طالعه بتبقى مستشفىه تحفظها لا بعد هذه التقسيمه هتاخدها ساتر شال ده يعني برده كاتره ده اوبسوبال خلاص جراحه وبطن خلاص اوبسوبال يعني جراحه وبطن اوبس على جده ده ايه بقى اوبس موضوع اسمه ايه امس جرادوت ابيينس جرادوت ده هو شورست ديجنوستس او بريدنسي بنقوله عربي أي فين عرض ده أعتقد اللي معانا الجتر ده إيه ده كذا بحب العرض ده ده بس أكتر عرض مش عندنا معانا الجتر خلي بالك قاعد هاد سبب معانا الجتر فخلي بالك على اللي هو إبس جري بدون وهاي في بعد كده على الجتر أربعة بي إلا أربعة بي أي برينجنس يعني مثلا أبورشن ده أبورشن بيعمل قومتين طب ليه بين واستنشن اوف يعمل بوند اي تستخدم البيسكاس يعمل بوند طيب بتدخل مول يعمل فورماتيك كلاي الدستنشن بين افرقت كتبت الاورماتيك اصلا من اكس جرافيدورو قد يكون اليرجي يعني ممكن نفسه ده يبقى جسم هو اليرجي غريب عليه هرمون غريب فخلي بالكوا اصلا الترجيع اللي هو الحمل عادي może być alergia lub edycji, faktycznie mamy alergię, mówię o białym, mówię o distension obwodu uterus, to mówię o tym, że białe jest w budynku, mamy edycję, to jest w każdym sklepie, ten sam biały, mówię o distension, mówię o tym, że w branie klamseri, kiedy mamy distension, nie da się Oh. W nie ma can meme, a, masz na przykład A się leber, z gęstego, z stęż, się się Nie Nie طيب، بقيني فرايتس مع الحم ليه بقيني فرايتس ليه أنا كاترة؟ ببطر انفراميشا؟ تمشي بيل؟ تمشي إن الكرة بيحصل بها أنا إديمة صاحك كيها لكاترة، بقدروا التستنشن ليه كافسول بتاعها؟ ممكن برضه ما أنا لكاترة؟ التستنشن ليه أنا بستعرف طيب، بيجي مع الكهات كاترة، البولي البوليهيدراموس وده طبعا عندك الأربعة ميه، شكري الأربعة ميه ليه بلاي دربس يعمل هنا يا جاتا دوميتك بروبولاي دربس في البيبي جوب حوالي 100 متر ويدعمل ايه ديستنشن فده معنى صح خش على الجاينة بقى يعني درس في في كلينيكال درس فيبرويت ممكن الفيبرويت يحصل فيه يا جاتا جامد جدا بالدم الدم بيحصل ادخله فيبرويت يعمل ديستنشن عنيف ويحصل بانه كبير بيه حاجة اسمها رد تجنريه يعني انا الدم نزيف بون فابرويد تاخد مع سفير بين يابني من غير الاستشاره ويمكن ان من غير الابد من غير الابد من غير الابد من غير الابد من غير الابد من من غير الابد من غير الابد من غير الابد من غير الابد من بالبطء الدايابيتيك كيداستوز تعمل بومب الريجيشن الستار تعمل بومب خدتوا مثلا هيباتيك ديز ليفر صحه صحه ده الفوت بولسنج ده صح دي دكاتره الاسباب الفوميتيك مع بريجننسي بقى كده في البطن خش بعد اول ضمن انواع عندنا اللي اسمه اديسز جرابيدور ترقيه الحمل عادي خالص اديسز جرابيدور ترقيه الحمل عادي ده دكاتره ترقيه طب بصراحه اسم احلى ايه ده بحب اسم الكوردنج 6 ده اسم احلى هو بصراحه تكاتر موردي 6 هو اكشوالي 6 عندي عيادة قلت على إلا الحب. بتحس التركيه التركيه ده برضو خلي بالكم ده عارمه عشان بيطلع اتش وبيعمل روتيشن معنى ده فبيحصل بقى الكوردنج ده على يعني sensation كده شعور بس then actually صح so, قدرز morning sickness sickness يعني هو sense of nausea plus or minus في هو <سؤال> خمسة criteria خمسة criteria أنا الخمسة criteria of إبس أول كده بيكون sense of nausea معايا أردت dari criteria of morning morning breakfast صحيه بدري الصبحيه هوصل عند نقطه اساسا بس اساسا صحيه بالذات الصبحيه ماشي وبعدين على مش دي الواحد بس فلو مش ممكن مش طيب أي الأكل إيه مش أكل. يبقى دوست يعني الوقت اه ها طب برضه بقى عشان اقول لك بقى ما ده ده خلي بالك بيحصل كمان ايه في الفيرست تراي نيستر في اول 3 يا شباب اول 3 في خلاص بعد كده عشان أصلاً اكس جي كده, كده بيقل بعد ايه اول شكور. صح فهو بيحصل في اول بس يا مره في مع How does it work? What's the thing? Fifth thing, what's the nie Not affecting the general condition. It means that we don't. nie doesn't affect our health at all. It's bardzo cause very common. It affects every diabetic patient. Do you remember diabetic patients? Every diabetic patient. What happened? What no masz takie bity, wiedziesz, kiedy pach, a? Będzemy je akceptować. A nawet i nawet akcje będziemy. że od tego, że mamy السادة والمؤسسات من غير السمسون مع هذا كثيرا، أخدي اضرائيكا ربايدريت والفات البنيلة بتقلل الجمع يعني مش الشاي السادة مش اللي بقنا. الشاي سادة خفيف مش مع هذا مش مثلا عصير الكليير فليوز و بايدريت دي حلوة دعانا مش سبوتنيك البطاعة دي في الآخر مش سبوتنيك انتي بدي بقى تفصيل طبعا في نخافر امس جرابيدون ليه اللي بقى ده على درس ايه؟ الدرس الجد اللي هو القيء المستعصي اللي هو هايبر امس جرابيدون معايش بقى؟ هايبر امس جرابيدونة معنى كثرة ده بقى اسمه هايبر امس يعني مش خيء عاية دقيقة جابت جده Słyszałem, że nie jestem w stanie zniszczyć się zniszczyć się zniszczyć się zniszczyć się zniszczyć of się the czy są one stanem żelaza? Czy są one dotknięte? Czy są one dotknięte? Czy są one dotknięte? Czy są są są الهايبريدز بيحصل بيبريد جينيس w حاجه عادي كتره في التويتس في لكن مهما يا قدرة من ده بيبقى نيروتك شوية ايه كده يعني يعني ده قوي ده, ده ما شباب يلا شباب بقى بوز ما غريب جداً في مين بترجع بعد ما دارك حامل يعني قبل ما دارك ني حامل أول ما تروح ما ترجعش دول ما ترجع ما يعني قد لازم إيه الفرندوق إرهاتك لازم قدام بوز يبقى عبدو اليوم زي الفل وبترحق ويتغني ومتغني هو بيقوزها تشغيرها ترجعها ما يعني قد كان عندي عيال يا جماعه بكتغريب كانت ديما إيه أعلم معنا تقول اليوم ما بنلحق ونهرج وبقى وروش كده هو في ترجعش آخر فهمتي حاباً أنت ترجعينش مرة قولت أبى أستيقظ تشتغل أو الله ما ت ما تضطج فهو not in front of her husband معين قلت له لو هو بيحب أردوه أبي ممكن ركع معه أوه أنت أنا ها ركع فكنت جالس ليه وليها يعني ما ندمها بعض أوه والله إذا ما ندمت تجي ركع ممكن يبقى يعني Allergy na hormony, alergia na to HCG, HCG, mieć dodatkowego centra, nie możesz mieć ani a potem nie nie nie nie nie داي بايدر من 1 b 6 بايدر في البرين في تشينج بيحصل كده في الهايبر امسيس بيحصل نقص في فيتامين بي عليه كمان فقلنا نقص عمل هذا الباثولوجي وعمل هايبر امسيس كل دور يعني اليرجيك هرمونال ما ادغت هي في الموضوع ده ايه بالصفحه على رسمه جامده جدا <تصفيق> الرسمه دي تلاقي البريك خمس يا تلاقي البريك بليبر اي مرض تلاقي رسمه موجود عباره عن ايه عباره عن بريك ولونك وهارت وحرف م كده كبير ميتابوليك وفي ناحيه اي وفي ناحيه الغنيه الكاتره ليبر وكدني معايا رسمه عندكم دي رسمه خلف رسمه شهيره جدا جدا جدا إيه بقى في كل بيحصل فيها أول حاجة بقى بيصل فيها بصلش أول في البرين البرين غنت مع ترجع تصير لأن يعني أنا أفضل حد رجع جدا, جدا سبيت من سبيت من سبيت من كده ما وصل دي ما رجعت كل يوم ما بنتركه وعندنا صبايد سي من البرين تحسب صح كده في البرين tylko hammer się nie przebije. Bo my się w drugim miejscu nie بدا كده العادة ايه؟ بابات هالجسمة. معاها انتكادرك؟ اه. فأمنيسيا والأرسال بكاده سمضم عكده بمباشلس بطاعة تشارك. وباراليسيس ومومة ودس ده اللي هو اللي هو بيرنيكس انكي فلوكس اهم حاجه بتنسى وتهلوى ستاعدة. معاها بتتهيس بعين. بقى كده لكاده الله مرسلش فيها حاجة. تخوش معا كده عامين؟ على لكاده على الهارت. على الهارت. ايه بيحصل في الهارت؟ دي في المسجد الاسود في ان بيحصل في امر يجب ان يكون هناك امر يجب ان يكون هناك امر يجب ان اللي بيحصل امر يجب ان يكون ده بيحصله يجب ان يكون هناك امر يجب ان يكون هناك امر يجب ان يكون كده امر يجب ان يكون هناك امر يجب ان يكون هناك امر يجب ان يكون هناك امر كلي بابا تجدتها برضو في الاي نعم البلد بس انت ضعيف مع الحزم مع الخيب مع الضغط برضو هنا دم مع بايت بيك كي فرعنا برضو نفسه هنا في الاي نفس الكلام هامورجيس كارتو وايديما كلي بابا تجدتها في البريد وكل النيربس بيستطوها نيورايتس من الدولة نيورايتس مين؟ ايه؟ اوبتك نيورايتس و اوبتك انتروف obliczeniem. To filkiety, to jest filkiety. Bożego dnia, kiedy się znajdzie, bożego dnia, kiedy się znajdzie, to وده القفل، بيطلع حنوبا بعد كده على فترة بتغذي مين الكابادرس؟ التبوت، فاتمها حتى ايه؟ بري تيوبال كابادرس لما بري تيوبال كابادرس لما الدم بيقل طبعا عندي عندها دي هيدرشان فظيع ما عندهاش دم الدم خلاص تصف وخام بقى جسمها هيدو صح؟ ما بتاكلش عندها دي هيدرشان رهين اللي بيحصل كده، تنخطب يقع بقى يا ابني ما عندها مش هيد دم خام بقى جسمها فالدم اللي داخ الكبده دي بتاثر اوي فده بتاخد تيبيوز بيتقل بيحصل اكيد تيوبلر نيكروز اكيد تيوبلر نيكروز ولو الموضوع ده كمان يا جدار مش تخش دم في الاخلاق فده بيموت الكورتكس ده يحصل أكيوت كورتيكال نيكروز الكورتكس, الكورتكس. الكورتكس اللي فيها بين الجلومينوز والباونز فيها بالكورتكس وعندكم قاعده مهمه اوي من الرياض كورتكس زي الستربيل كورتكس اللي يروح يرجعش فدي الربرسم لكن ده ربرسم أنا إذا قلت لك يبينك عندي أكيت جيبلر وكيف كورت كندروس يعني عندي رين الفيليو خلاص برضو قدام التكسير للبروتينات برضو ما يحبيكم مرة كتير من يدوس الكل القدرات اللي بيجي تروضون هو في البول فلو في البول أو absent القدرات سنورين ما جرا حصل رينا, ليه؟ رينا, رينا اللي رين بر الفيليو لو دينا كده اللي هو الليبر بيسم فيه نكروزيس في السنب في القلب اسمه سنتري لوبيلر نكروزيس سنتري لوبيلر نكروزيس هيمو كولسنتريشن طبعاً ده ما بتركز على هيمو كولسنتريشن اند الاكترولاية البالانس ونصلي ونرجع لك نرجع لك منك سهل نرجع لك منك بفرشة حتى حد سحر بفرشة، مشكلة أي تاني؟ أي تاني كانت أي تاني أي حد طيب. ها؟ هذا هو هو هو هو wykstruitem. Wkładamy do nasu taką zawadę allergiczku. Co jest mówić? Ja mam. Mogę. My tu mamy nasz ta postać tego trwali magazyn tego nie zna. Bacz, że nie ma w tym żadnego powodu. Ta postać komandy koszobdys. Ta postać komandy koszobdys. Ta postać To jest superior. A co jest szacunek? Superior. Szacunek. Szynek. Strumboz. To jest hajdraźna. A, to jest A, to jest hajdraźna. A, to jest A, to jest hajdraźna. A, to jest to to jest A, to To jest To لا هاد في تربص عشان ماشان هنا كده قيرب كشوي قيرب كده يعني ناس مساش صانس ده داء وفي وفيه شويه شوي ده مش مشمش ده بنا صانس كلها ده بس ده ده اكتر طيب نيجي بعدين بقى على الهي. يلا ده كده عكلان يقال بيرش شرباء عكلان ده حاجة زيادة عندنا بمتق باستمرار بمتق أول تلقي صح ده جوبتك يا داليا قطف ده ده ده ده ده كل خ... كل ده ده And then, jest błąd of the To jest niewydolność mózgu. failure, to. Niewydolność serca. Niewydolność serca. failure. I minha, i myation, yani. I myation, الوستيك نص مصاص يعني تعتمى وستيك المصاص ضاعت طب المشييش الفضة طب كاشكسي يعني دي ما ضاعت فيها في المشييش هذي في خلاص اتصف ما زي حط لحمه كده على النار فيها. ما بقاش هي فيه خلاص فيها فت دي عندها خلاص عندي عندي أنا عندي عندي طب إليك دمنيش عندي و أدريتون و كريكنيبس وعندها لوبوليا عندها جونس معندك درجة ليها واحدة درجة عنا ديها هيدريشة ديها هيدريشة و البوص هاي بوسي ربت ده بالتمبريش الماء ولا ولا ولا فيبرش خلق للإنسان زي المية العربية بالضبط ده مش في تسخن في حاجة اسمها ديها هيدريشنا ثيبر برده ده ه... زي ما كده في dehydration دام في الـ في ال مع نفس الكلام بالضبط زي ال في الأطفال نفس الحوار بالضبط زياب الميني مع شوفوا نيبقى كده على the investigations بعد كده investigations of this case ممكن نعمله ممكن نعرف السبب زي السبب زي ممكن نعمل ultrasound داس يكون في هنا حياتي نعمل إيه كمان تفكر ممكن ممكن عشان ممكن يقولي أنا في كمان هي عندنا مالي هادا كمتيز ساتش اللي الهايبر ممكن تعمل بومد هايبر ممكن تعمل مخطوة مخطوة مخطوة. ده. ممكن بت... ده بتزود نعم عشان لو بس ممكن تعمل بمت. بس مش, مش مشكلة. طب حد يفكر كده ممكن بعدين استجيش في البول أبس في Chloride, co jest w tym Albumin, protein, zalecające, tense protein. A raczej będzie można zrobić, a co będzie, a co co będzie, a co będzie, a co będzie, bardzo co będzie, a będzie, أكثري قديمة وبتتنورة يعني بس بتنقطع في لكن في بس ساين جنب العين في البول أستديا قلت له غايبر إمس قل بضرب بجد حب على دستار بيش بتعمل ايه؟ بتعمله كيتوزس في البول ايه؟ كيتوم بدس مش غلط ترجع جنب لا بيجي لعي أنا ده عم كيتوم في اليوم. عندها كيتوز هايبر أمس. ما عندهاش بدي انتي بادئ المستيجيشات ده ايه ممكن اعمل ECG الانترولايت ممكن ننامج كلها CBC عشان لو فيه ممكن اعملها المستيجيشات كمان ممكن ممكن uh CT scan CT scan اصلا عندكم عشان بيحصل ممكن نشوف كل كده كله في عندكم بقى نقطة كده برضو في النص كده DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF CHONDES أنت كده أضافينه كده عشان ما يكون سوء أورا ده بعدين فينا في جونس طبعا فينا بريكرز اللي هاي بقى تقدر تأخذ منه فرصة. هي ده بجونس التانية لكن خدنا البرينس أسشيت، وفي برينس نيو فكر أسشيت هي أسش أسشيت. أسشيت يعني منشاف زين؟ في مولتك ممكن على عندنا مثلاً مثلاً مثلاً عندنا سكس لينديز أي او عندها هباتو سيريدر اي بطايا مالوش عقل حبل جدا ممكن خذ دركس الوثيينتوك ولا حاجه حاجة اي ركس خذتا عملت لها اي جونس طيب ريجنسي بقى زي اي الدرس انت عملو هايبر ايس اللي في البولي في ان فيك رأي في الفيبيل والله طب بحق في عشان قدتها الإستوشن بيداود الكوليسترول، صح؟ معانا قدتها في الباية، ده فممكن يعمل ستوز، معانا؟ فهنا ممكن يعسى هنا بقى إيه؟ اللي هو كوليستيزيس أوف بريغنانسي هو حاجة بتحصل بري بري رير، عاربين الرئيسي الدرون تعدى الأسبرين؟ ممكن تحصل مع،, مع الحق، أضمن قوز، نعم، ربنا كده لوحدها كده، نسمعها أكيد فتلة، مع الحق أكيد فتلة، قلت لها، قلت لها له بجانب، عنا متجميش، بتكون أكيد فات الهرب. غير أسبرتني من عند أكيد فات دي في الـ يعني خذ الهرب اللي هي قبرا عنه الهرب hemolysis hebeet liver enzyme hebeet liver enzyme loblendin ما قال نكترة؟ فقالها حنبضوا ان شاء الله الهيل مع الـ يعني بالتفصيل هيموليسس hebeet liver enzyme دي هو بلند دي مع الـ أني خذها نخشنا كهذا كترة على علاج الـ علاجة ايه؟ بص دي كترة سؤال هل بلاي ترميشن ولا كونتربيشن هذين في مين؟ انا حسن بس غالبا القاعدة تباين استنى قصونا بحسن في اول حنة استنى فالقاعدة هي الكونتربيشن معاها دي كترة؟ طيب اي كونتربيشن دي كترة بيب بتاعنا اي كونتربيشن لاي واحدة حامل؟ ايوا بيه؟ تي اس اوبزيربيشا واسبسيبك وبلايها ده كاتره خلي بالكم بقى اهم النقطة في العلاج اهم نقطة باي فار وهنا في المستشفى عندي وامنع عنها زياره من اهلها يعني في المستشف في ناس جنبها ممكن او تعزلها اعزلها ايسوليشن في مكان الوحدة ده عشان هيها السيكوليشي كالكوز من دلنا اسماك المهمة جدا في الهيبر امسيس سبحانك رب ما تفهمش فهمش ليه اللي بيحصل؟ بعيد بخير او ب مصبتلات عينينا عندها isolation مهمنا عنها الزيارة كان عندي عينينا عنها الزيارة بقى زي الفل يجي عليها يزولوها يترجع مهمش يخص فهو هنا تكتب من أهم رطب فعليه ده هو مهمة جدا جدا جدا المفاعلة كما بتعمل نتائج رقيبة isolation حالة غريبة نيجي بقى على الضيط الضيط اللي كانت بقى الأكل بقى عاجي بترامي ده ومترجع صحيح بديه كل بترجع أقولها ايه ناسي بير قص ل لما حب رجح هاد على السولتس مشان الواحد لو جيتوا كده مثلا ما كنتش بالصحين لما طلتش صار كتير مع استاذ عليك او كتير خلاص ترجع فلما على السولتس والسمي السولت ثم الفليمت اخر حاج وده ما عندنا في خاطر انه احنا حاجة ما على برجع أنا كا على أي على أطقمات كده على بس من غير نروح كده في لي في اللوا وفي ما يحطوا كوب شيء ثمن سمعي أوه مثلا من غير اي عليه غلط ممكن كتير فلي فلوتس معين شاف فلي كتير برضو مضفأ برضو, برضو. بيقول لها برضو عايز آيس كريم كريم على كريم كريم لو لسه بتركع بتركع بدراسه فظيع جدا وللا ابوس بقى هتقعد بقى لكده فرط طب يا جماعه دي مشى على فلوس بس هتلا لها بلوكوس اي كلام كده هتلا لها نمشي على اي بقى توتل برينتر نتيشن هتطول بقى هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي عوضة هي هي هي هي Observation – warstwa observation objętość. the bugs, as ciśnienie krwi, czystość, temperatura, czystość, czystość, czystość, czystość, czystość, czystość, czystość, czystość, czystość, بروتين <تصفيق> ديور معناها هنا <رينا> الفيريا، اولوجوريا معناها هنا الفيريا، بنينا لو اوبزرفيشن لكل التيمبسيشن دي كلها عشان لو ريد كانت هتستربل بالنسبه تو التريتمنت هعمل لها بيربريشن صح؟ يبقى هنا انا جت اخلي بالكم هاييدريشن بيدريست زي ما قلنا في الأول نقص بالروس فرجعها ازاي؟ ولما الطول يبقى تو دبلت بيربريشن كل وكل انفيستجيشنز أدي أنت هذه الحاجات، أنتي استمنكس، زي حاجة اسمها أو بسيط بس ضد قادة زي اللي كان في حاجة أسباب نيوروزين. بالعادي استمنكس في حاجة حلوة أو في السوق الناس دوم ما نحب يعني يكون دوا بالصدارات الحلوة أو بالأسم دوم ده حلوة، أوي. اسمه نامي دوكس، تجا في دوتشان النوم ده عنده أي حد بيرجع أنت نامي ده مره بيكلوسي مبتلو عنكم، هيدروكولوليل ومعه بيتو روح روح روح بجد حلوة عليه كلهم عليه ده ده ده هو مش عارف؟ ايه <تصفيق> Nagra, antidomi, zajmie antidomi. Maresha, klick miasto. Antidomi, dziada. Maresha, tak. Maresha, tak. Maresha, tak. Maresha, عاربين ايه اقوى حاجة ايه اقوى حاجة مين هذا كلمة anti-serotonin اللواء الزوفران undansytron اللواء 5 hydrox ترتبيين بلوكور مش اقوى من كده اقوى حاجة عندنا. ده بتاع نشوف نرى لكاته انما يمبليين بقى فعلة بقى سيبير بوم مش عارة رهيب اقوى حاجة ده رهيب ده الزوفران لاني قلت اقوى حاجة هنا الزوفران فبدي ايه الدوبامين انت كل كل دي كلها بتعمل باث في ريسبتور والدوبامين سنتر ها سؤال بقى فيها السؤال ده صعب قوي قوي حاجات دي سيف هم ان شاء الله سيف بس كلهم دوت approved باي اف لسه ليهم شويه تجارب نسمت طب التجارب بتمر دي بتمر براحه على انيملز وبعد على كلينتيرز بس لكن كلها كلها طب امتى نقدر نبدا امتى لو لو البايتال داتا بلو انفيستجيشنز نعملها ازاي لو لسه بدري قوي بيبي ده عباره عن خلايا خلايا بسيطه قوي اول ترايستور اخش اعمل ايه او احط طب لو بيبي كبير يعني مسكه الترايستور صعبه جدا جدا جدا انا دكاتره في استابشن انا مره دكاتره في عيانه ما عندهاش ده عن ما يعرفش ما حبيبي خاطر. يعني سكت روميستر ده على تكت سخيف سخيف. أسوأ عينه بيجي سكت روميستر. ده بس مش عايز مش عايز, مش عايز حاجة. لأنه يعني بعض الناس ده تطلع عينه الناس يعمل contractions ويفتح السرت وينزل العين يعني عايز ينزل ينزل بنفس مش ما مش بولكس. فعشان كده عشان هي عادي من في بعض الاحيان نلجأ إلى استرود. ده عشانك ايباد دريبن جنان ايش افتح البطن بجد؟ وان شاء الله حتى هي مثلا 14 اسبوع وهي حتى 15 اسبوع بتاع البطن طلع عالي دوت ده مش دعمه خالص استراتو حد له اي سؤال الى حد؟ حد له سؤال؟ طيب معلش ان شاء الله انا وختاما نرجو, نرجو ان تكونوا قد استفدتم وجاز الله خيرا كل من, من ساهم في, في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب الشمس www1 www ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته